<تصفيق> <تصفيق> الحمد ل ل ه أكبر ا لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أ م ي ن و أ ا م ن ب ت ب ا ل د ه ن و ص ب غ ل ل آ س ي ن وإن ل ك م في ا ل أ ن ع ا م ل ع ا ن س ق ي ك م مما ف ي ه ولقد أ ر س ل ن ا نوحا إ ل ى قومه فقال يا قوم الحمد لله الذين ك ف ر و ا و ك ع ه ا ل الآخرة ر و أ ت ف ن ا ه م في ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا م الاسلاميه ه بشر ث ل ك م أ ك ل م م ا ت أ ك ل و ن منه و ي ع ه النابلسي ل ل ع ت م م بشرا ث ل ك م إنكم إ ذ ا ل خ ا س ر و ن أنكم أيعدكم إ ذ ا م ي ه ف أ خ ذ ت ه م ا ل ص ي ح ة بالحق, بالحق فجعلناهم, فجعلناهم غثارا موسوعه ا أ ا ل ه ا وما ي س ت أ خ ر و ن ث م أ ر س ل ن ا ر س ل ا ت ت ر ه う